الدرس الثاني الحاسوب واحد استمع للعبارات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك حاسوب مكتبي حاسوب محمول صندوق الحاسوب شاشة الحاسوب لوحة المفاتيح ذاكرة فلاش فأرة هارد ديسك خارجي البريد الالكتروني الدردشه شبكه الانترنت مودم انترنت ملف طابعه مايكروفون مكبر الصوت